وَجَعَلْنَا لَهُمْ دَلِيلًا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا, وكانوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَقْسِمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ أهلتنا من قبلهم من القرون من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآياتنا فلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الدرس فنخرج به زرعا تأكل, تأكل منه أنعاد لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون